إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم مصرع كليوباترا والتواصي بما توحي القرامة والإباء تعال إلى جماعتنا فإنا جنود الحق يجمعنا لواء أخي هذا أثني وخلي ذاك مقدوني كلا الخلين للحق كما أدعوه يدعوني كلا الخلين ذو جد بأرض النيل مدفوني، فدينا الوطن الغالية بالجنس وبالدين ولا نخضع للبأس ولا نخضع بالليل <تصفيق> هل سمعتم رنة الصوت في جوانب قصري هم رعا يا مليكتي ليت شعري ألي خير أم لشعري الجماهير يا مليكة بالشط يموبون في حبور ودشر سرهم ما لقيت في أكتيوم من ظهور على العدو ونصر لا يقولون أو يعيبون إلا نبأ بات في المدينة ياسي يا لا اذكر ماذا أتاه كذب مارو صراح لعمر أيها السادة صنعوا خبر الحرب وأمر القتال فيها وأمر بين أنطوني وأكتاف يوم عبقري يسير في كل عصر أخذت فيه كل ذات شراعي وهبت الحرب واستعدت لشر كنت في مركبي وبين جنودي أجري الحرب والأمور بفكر قلت روما تصدع فترى شطرا من القوم في عداوة شطري بطلاها تقاسم الفلك والجيش وشب الوغى ببحر وبر واذا فرق الرعاة اختلافه علموا هارب الذئاب التجرب فتأمرت حالتي مليا وتدبرت امر صحوي وسكري وتبينت أن روما إذا زالت عن البحر لم يسد فيه غيري. كنت في عاصف سللت شراعي منه فانسلت البوارج إثره خلصت من رحى القتال ومما يلحق السفن من دمار وأسره فنسيت الهوى ونصلت أنتونيوزا حتى غدرته شرعه علم الله قد خذلت حبيبي وأبا سبيتي وعوني ودخري والذي ضيع العروش وضح في سبيلي بألف قطر بقطري أبي المبيس أرجو بل تأمرين مطاع هذا مقام صلاتي وهيكلي للضرع فادخل وصل لأجلي فمنك ترجى الشفاء سيدتي سيدتي سيدتي جئتك بالأخبار لقد جرت بسعدك الجواري انتصرت دلودنا الضواري تحت لواء البطل اللغواري قيصر أنطونيو على آثان يا فرحاً ما أعظم البشارة حلت على أكتابي الخسارة أقبل بالمنى سري سلطانتي ملكي عندي لك اليوم يا دنيا يا أخبار عجل فديتك لا لا بد من ثمن كرائم المال مال المال مقدار رضي على هامة الغار التي سلبت فقبلة منك تعلوها هي الغار اليوم تعلم روما أن ضرتها تقلد الغارة من تهوى وتختار قنطونيو سيدي هل نحن في حلم أسالم أنت لا أسر ولا عار أسر <تصفيق> وهمتك لفاترا أتذكر بأيدي الكماة وفي كفي أذكار الحرب تعلم والأيام تشهد لي أني شديد على الأقران جبار لو كنت شاهدتي والحرب جارفة والصف تحتي بعض الصف ينهار قد جن تحتي جوادي فهو عاصفة وجن نصلي بكفي فهو إعصار رأيت حملة صدق غير كاذبة للسيل يحملها يوما ولا النار وما وجدت لأكتافيو وقادته ريحا ولم أتبين أن يتنصر ومالت الشمس أو كادت فرقعني شوق إليك قديم الداء صوار حتى رقعت ولو أني طرتهم لبات أكتاف عندي وانقض الثار تركتهم لغد هذه مجازفة غد غيوب وأسرار وأقدار. كيلو كاترا من التأني بخلينا. لقد سقط وقوادي إليك النصر فجزينا. مري بالكاس والطاس وبالندمان تسقينا. وقول الشعر علويا كما كنت تقولين. غدا نستأنف الحرب ونطويها ميادينا مر بما شئت قيصر وأشر كيف تأمر. ليس شيء وإن عن حبيب يؤخر، لا ليلة آخر الظهر تكلم. فما أنطونيو منها وإن كان ابنها البكرة ولكن تحت أعلامي يقود البر والبحر يا غناميز هات النبي هات اسقني وسق الحبيب وسق الملا بتدنا، أم الزمان خبها في طوی ساق منا. الزمان في منا. الفرح، حن القدح، سر الصر صف الحياة، قوت المنا. حن القدح سر الصرصة الخياقوت المنا ايوه الشادي ايا السن بلغ السكر مدى غنيني شعر ملاكي غنيني شعر الإله أنا لا أطرب حتى أسمع الحب الحياة We <laughs> <laughs> قربنا له ملك الثرا ولقينا الموت فيه هينا. أنا أنطني. حصة ألا نجمع بين الهكاس والنغمة والرقصة مولا فهذه فرصة الأنس وقد لا ترجع الفرصة لين الليل او فوق ذاك واذننا بالمضي الدجا ودون الخيام سرى ساعة وعند الصباح تدور الرحى فهل تأذنين لنا يا ملاك فلا بد من سنات منكر ولا استا قول ملاك الوداع ولكن أقول إلى الملتقى امضي إلى الهيجاء أنطونيو كما يمضي الأسد امضي إلى المجد، ولا يقعدك شغل في الملد المجد لا يسأل عن صاحبة ولا ولد أنت لروما في غد وقيصرون بعد غد، والشرق سلطان الذي إكليله لينعقد يا ليس سر يا نصرط جهدت مشيا مسني الضر والكلام فمن البناء نسترح قليلا من قبل أن يدهم الرجال أروس آذى دهان حتى نسيت مكاني أتيت ما هدم مجدي وحط رفعة شاني قللت نفسي بغار يبقى بقاء الزمان لما حملت جوادي على الفرار اضطراني وضج مني سيفي وضج مني سناني ودت الأرض تحتي لو طهرت من عياني أنا الذي كان أمضى من الحديد جنان الشرق يدري نزالي والغرب يدري طعاني كان الملوك عبيدي فصرت عبد القسال وقارك قيصر لا تجزعن وخلي المقادير تجري المدى تلقى الهزيمة الثبت الجناني كما كنت تلقى الفتوح العنى رأيتك والحرب تبل الكماتة فاشهد كنت اله الوغى وكان جنودك شر الجنود عليك وخيره للعدم فخانت اساطيل املتها وجيش عقدت عليها بولا تأمل من ترى هذا أوليمبوس وقد حق الخطأ ترى إلى أين ومن أين أتى ها هو سار نحونا ها قدنا تحية قيصر بل أنطونيو لا غير بل قل الشريد المقتفى لا تخدعوني قادراً وعاجزاً كفى غروراً بالولايات كفى مولاه لست اليوم مولى أحد أكتافي السيد والعبد أنا مررت بالقصر فكيف ناسه هل عن كليباترا أولمبوس نبى صرح ابن قل غدرت قل جددت بقيصر الثالث دولة الهوى قد صنعت بي عند حومة الوغى ما لم يكن يصنعه بي الغدا أسطولها إلى مراسيه أوى وجيشها ألقى السلاح ونجا مولاي أعفر تكلم لا تقف إني أرى عليك روغة الأسه مولاي مهلا في الظنون والتئب إن من الظلم اتهاما وأذا. أنت على مالك من مروءة رميت بالغدر أحب من وفى. ماذا تقول؟ كليوباترا انتحرت بطاعة الخنجر في صدر الضحا. أين أب ولم وكيف كان ذاك ومتى مررت بالقصر طحى اليوم فلم أجد له نظما ولا حسنا يرى بدا لعيني خلاء موحشا غير عويب ها هنا وها هنا انتهرت يا للخبر ويا لقسوة القبر غدرت وانما انا الذي بها غدر تذهب اولمبوس وداني علی باستهام بنوتي باد وعذري في العقوق كذا أفحن كيلو فاترا فرب تزلت قد كنت تبتفرين حين أراك لما لقيتك في الجمال وعزه قهرت قوايا الظافرات قواك قدت الجحافل والبوارج قادرا ما لي ضعفت فقادني جفناكي عديت قومي في هواكي وأدرمت روما علي الحرب من جراكي كانت حياتي للرجال ألية واليوم هنت فأقسم بتلاكي أوروس غلامي إن في النفس حاجة وعندي أقصى طاعة العبد فأمري أوروس أرى الدنيا بعيني أظلمت وكانت قديما كالصباح المنور قشعريرة الخوف اغترتني ولم تكن إذا مقشعرت تحتي الأرض تعتري أرى الموت ممدود اليدين كمنقذ لمثلي من غرق الحياة مسخر فكيف مقامي يا أروس على الأذى وصبري على الغيش الذليل المكدري أجل قيصر فاعتضنا من العز ذلة ومن حلية الأعلام عطل التنكري نهيمك أبناء السبيل وطالما أخفنا سبيل العاهل المتكبر فماذا ترى أوروس رأيك أول وعندك ترجى نظرة الصدق فانظري لقد عشت ظلا لا أرى غير ما ترى ولا خير في الرأي التبيع المسير أروس أنا الأعمى وأنت لي العصى فخذ بزمام العاجز المتخير أرى ما يراه العاجزون إذا جرى على النفس محتوم القضاء المقدم وماذا يقول الغاجزون إذا ابتلوا يقولون حكم الله يا نفس فاصبر أوروس يقوم الغافرون وقلما يقال عثار الكوكب المتغوري أروس ألم تفهم هو الذل فاشفني بضربة سيف او بطعمة خنجري فإنك حر إن فعلته وفائز بسيفي وأثوابي ودرغي ومغفري معاذ خلال البر مولايا أعفني فليس يدي تقوى ولا السيف يكتري أتجعل في الميزان حبي وطاعتي وشتى عروض من ثياب وجوهري لقد جاد لي بالسيف والدرع قيصر وجدت بأيام الحياة لقيصره وروس وروس وروس عبي قد ذهبت ضحيتك وجنى عليك تردد الممقوت فعلمت مني كيف يقبن قيصر، وعلمت منك الغرب كيف يموت. <تصفيق> يقولون أنبيس ولوع بأفاعيه ومشقوف بثعبان من الوادي يربيه وفي ناديه حيات من الجن تناكيه ولو ذاقوا هوى العلم كما ذقتوا فنوا فيه ألا يا رب خداع من الناس تلاقيه يعيب السم في الأن وانت بطب اللذيغة وايقظت من نزعه المحتضر فقيل اله تعاد الحياة الى الميت او خبن جن صحر صراعة من السم ترياقه وقد يختفي النفع تحتبر الطرق وانتن والناس قد تلتقون ففيكن شر وفي الناس شر وتقتل عمي عيون السلاح ويقتل قاتلهم عن بصر لسان ابن آدم أو نابكونا كلا السائلين يعابل من لأوطان الشقية خلي حياتك في الأصفات واشعر بالرزية بعد حين تملؤ هذه الأفاع البشرية أبدي نحن من اليوم عبيد قيصرية أدمي أذنيك على قدسهما من أذني واسمع البوقة من أحرف الرب دوية أحابي وقبل هذه الحينة واقبض عليها بيد طنينة فإنها بخيرة ثمنة ريح الحمى فكيف للحمى أنت الضبي دع أفاعي واشتغل بالمفعوران أجنبي الوضع المنطور أيها اليوم وأين فتيان الحما وأين فرسان المقال هل مضوا إلى الوها أدرتم موهوهكم ساعة دارة الرحى تركتم أنطنيوس وحده يلقى العدى من أبلكم سل الحسام وإلى الحرب مشى ما كان ضركم لو التففتم على اللوها أبعد أن حل على الميب وواديه القضاء ولم يجد من شيبه ولا شبابه فدا أتيت تدعوني كما تدعو العجائز السماء الرأي ليس نافعا إذا أوانه تحدى قدرتي أبي علمت أن الجيش وله وأن بواربي أبت المضيان علمت وكان ذلك في حسابي وذحابي به أفضى إلي وهل نباك عن أنطون يوسى وكيف جرت هزيمته علي أبي خفت الحوادث لا تراعي لبات النيل ليس تخاف شيئا هابي لن لعزل خفت على المنايا ولكن ان يسيروا بي سبيا ايوط بالمناسم مد مصر وترمت شعرة في مفرقية لتأتي المقادير اغفى <تصفيق> الطر تعالك لقطرة ألقي النظر اههه <تصفيق> أفهم أبي نحن أحبها عود بإيدي إسم كل شر أتيت بهن لدرس السموم ولم أخل في علمها من نظر أداوي بها أو بترياقها محب الحياة أو المنتح محب الحياة او المنتحر كفى ايها الشيخ بل هاتف زد فما بيخوف ولا بخور قصار وهن سهام المنون وليس يعيب السهام القصر تمس الفريس تمس السنان وتمضي مضاء الحسام الثكر وكل الذي لمست مقتل ولو أنشبت نابها في ظفر إذا جرحت لم تقم عن كذلك يجرح سهم القدر ومائتها لا يحس المنون كمن ما في النوم لا يحتضر ومادتها لا يحس المنون كمن مات في النوم لا يحتضر ولكن أبي هل يصان لجماله نعم لا يحول ولا ينتفر وهل يطفأ لا بل يضير كما رف بعد القطاع في الصهر وهل يبطل الموت سحر الجفون ويبلي الفطورة ويفني الحور كعهد العيون بطيفي كرام إذا الجفن ناء به فانكسر أبي والشفاء لواق الثبول كما احتضر الأقوان النظر وما الموت أقسى عليها فمن ولا قبلة من عواد الكبر وما عضة النار وخز أخف وأهون من وخزات الإبر إذن هذه الرق في ذمتي فصنها وأحسن عليها السعر يمينا بإيزيس أحملهن إليك ولو في سلال الخضر أتجعل لي يا أبي آية أميز الرسول بها إن حضر هو الدين أبعث حبيبه وبالرخط بين غضون الثمر ابنتي ذلك محراب تكليه الصعب واسك بالدم عساء ميار طال طن ماضيا وغم الملك الذي يلقى ضجة صاخبة وجريح وغلود في الطريق هاهم قد دخلوا الدار به دارنا الشاطئ لا يأبى الغريق هاهم قد حضروا يا مرحبا عدوا كان أم كان الصديق <تصفيق> ويح عيني ماذا ترى ومن المحمولك السيف في الأكف خضيبة أيها الجند ما بعيدكم اليوم جريح على الطريق أصيب. هو قد تخلقت شفتاه وتهيى لسانه ليثوبا أيها الملك ترفقي بجريح بات تحت الرداء جرحا صبيبا لا تناديه بالدموع مرارا وربما ضر جرحه كله باطره ها قومي انت هنا انا بتموتي ام اذا قد كذبون سيدي روحي حياتي قيري سري حي قد حي لا أكون من نعاني من قانا لك قل موس مظلوخون كليو باطرا زوديني القبلة للذياك العثاب الشميمات كليو سيقول الناس عني في غد من قد الرحمة أو أهل الشمات بطن لم تغفر الحرب به في الهوى تحت لواء الحب سوى سوى سوى دعا محور الله افتفيوا سؤات ليعوب أنطنيو قيصر. سلام ملكة الوادي سلام كاهن الملك يقول الناس أنطنيو هنا لم يبتعد عنك نعم لم نفترق بعد وإن أمعن في تركي. وهذا الجسد الثاني جلاء الريب والشك لقد حسم الموت ما بيننا وغض اللجاج وفض النزاع فمن حقي اليوم بالواقب علي أقدسه أيضا أقبل ما قبل الغار منك وأهدف أنتونيوس الوداع رسالة من عبدي هل تأذنين أدي أيها الملكة قد جاء إلى القصر غلام يدعي أن أباه كان عبدا بالمقام لا له مستان تين من أيديك الجسام فهو يهدي لك باكورته في كل عام شرميون ذاك حابي وجناه في يميني. جاء في الميقاتي يهدي لي باك كرةتي. ألا تقبل يا حارس مني هذه البدرة؟ والآن لو تحضر للفلاحة لعله يحدث لنشراحة. إني نسيت البسط والمزاحة. علي السم وقطع. سأأتيك به الساع. يا شرميون تعلم الدنيا. ويا هلالا تختبر الزمان القاسي إن التي حرست بأبطال الوغى باتت تصانع السفلة الحراس سيدتي هادي أنوبي سقتهل لنا وأنجز الغدا كما وعد يريد أن يشفيني مما أجد وأن يقي مملكتي عار الأبد جئت كما يأتي لوقته المدد أراني لم يحسن إلي معاصري ولم أجد الإنصاف عند لداتي كأني بعد بالأحاديث سلطت على سيرتي أو وكلت بحياتي وبالجيل بعد الجيل يروي زخارفا فمن زور أخبار وإفكرواتي يقولون أنت أثنى العمر بالهوى بهيبية اللذات والشهوات يموتون بيعشقا ويشقون بالهوى فكم من حياة في يدي وممادي ولكن عشقت العبقرية طفلة وفي الغافلات البله من سنواتي تعثر حظي بعد طول سلامة وأقلع نجمي بعد طول تبادي ومن يمشي في ورد الأمور وشوكها يعض الخطى أو يحسب العصراء يا مرحبا بالسلام والرق بالمثل الكافية في الدنيا هل أمي الآن من قزتها أمي وأهلاً بالخلاص وقد سعالي أموت كما حييت لمجد مصر وأبذل دونه مجد الجمال حياة الذل تدفع بالمنايا تعالي حية الوادي تعالي oh جسدًا، فنفسك حرة وعلاك سالمة وعرضك ناكي البوك دو قيصر أقبل لا يا قيصر ما يبتغي قيصر من أسيرته التي أعدها لسينته ماتت ولم تنزل على مشيته بورك في النيل وفي عقيلته الحادث العجيب قيصر والطبيب يضطرها وعهده ببابها قريب عجيب يا طبيب أرى قتيلا ولكن لا أرى أخرى الجراحي فهل تدنو فتكشف كيف ماتت أب السم الزعاف أم السلاح كبير مشرق القربة ووج طاحق النطرة ولكن قيصر ابنه انظر هنا السر هنا العبرة فبين السحر والنحر كمثل الخدش من ابن الهي قيصري لقد مست يدي كامرة صار السم باعضائه وعنت جسدي فترة وجاءت سكرة الموت فلا صحوة الى السكرة ويل الجفوس من فجاءات القدر. وويح أوليمبوزا بالأفع قد وقع الحافر في باقة حفر وداعا للباترى إلى يوم نلتقي وتنفض عنها الهامدين المقابر محى الموت أسباب العداوة بيننا فلا ملحاح تحديتني بالموت حتى قهرتني ومالي سلطان على الموت قائم وداعا عروس الشرق كل ولاية وإن هزت الدنيا لها اكثري ايها الذئاب عواء واتعي في البلاد عزا وقهرا انشدي واهتفي وغني وضجي واسبحي في الدماء نابا وغفرا لا وايجيس ما تملكت الا واديا من ضياغم الغاب قفرا خسما ما فتحتم مصر لكن قد فتحتم بها الباب سير ايها الثرا والضعيف البلاد البلاد حسم وقف انشد ارتفي وغن وصد وقفي في السماء لا وقفر لا وايجي تملكت الا وادي من طيافي بالظفر خسرني ايها الشبان فتحت مصر لكن قد فتحت بلا لا وظفوا لا وادي كرة احمد شوقي مصرع كليو باترا اعدى المصرحية محمد الطوخي لحن الاغاني محمود الشريف وضع الموسيقى التصويرية وقام بالتوزيع الموسيقي وقاد الاركسترا فؤاد الظاهري الغناء لنازك وكارم محمود مع المجموعة اشترك بالتمثيل سميحه ايوب محمد الطوخي كمال ياسين محمد علوان صلاح سرحان عمر الحريري لطفي عبد الحميد زين العبد الرحيم عسمة محمود احمد شوقي محمد رضا عبد الله غيث محمد عبد العزيز محمود كامل توفيق صادق سجل البرنامج نبيل الدالي وجمال الحناوي ساعد في الاخراج يوسف محمود وابراهيم ابو المجد اخرج البرنامج حسني الحديدي